بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحفظ الإنسان أن لن نجمع عظاما بلا قادرين على أن نسوي بلانة. بل يريد أن يفجر أمامه يصل أيان يوم القيامة فإذا بلق الظفر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ إلى المطر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر إلى ربك يومئذ المستقر ينبه الإنسان بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره لن تحرك به لسانك لتعجر به علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاستفع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا فلتحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ووجوه يومئذ باصره تظن ان يفعل بها الباطل كلا اذا بلغت السراقي وقيل من راى إن شاء الله إذا بلغت التراكي وقيل من أراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق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 وكان سدى ألم يكن ضفتان ممن يحيي الموت ثم كان على فخلق فسوا فجعل من زوجين ذكر وأنثى ألم كان بقدر على أن يحيي الموتى